قدمنا ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كماله وجلاله وأوصاف ربوبيته المستلزمة لإخلاص العبادة له وحده قدمناه في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض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 وأوضحنا دلالة توحيده في ربوبيته على توحيده في عبادته وقد ذكرنا كثيرا من الآيات القرآنية الدالة على ذلك مع الإيضاح فأغنى ذلك عن اعادته هنا وقوله في هذه الآية الكريمة من بيده ملكوت كل شيء الملكوت فعلوت من الملك أي من بيده ملك كل شيء بمعنى من هو مالك كل شيء كائنا ما كان وقال بعض أهل العلم زيادة الواو والتاء في نحو الملكوت والرحموت والرهبوت بمعنى الملك والرحمة والرهبة تفيد المبالغة في ذلك والله تعالى أعلم وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وهو يجير ولا يجار عليه أي هو يمنع من شاء من شاء ولا يمنع أحد منه احدا شاء ان يهلكه أو يعذبه لأنه هو القادر وحده على كل شيء وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ومنه قول الشاعر أراك طفقت تظلم من أجرنا وظلم الجاري إذلال المجير وقوله تعالى فأنا تسحرون أي كيف تخدعون وتصرفون عن توحيد ربكم وطاعته مع ظهور براهينه القاطعة وأدلته الساطعة وقيل فأنا تسحرون أي كيف يخيل إليكم أن تشركوا به ما لا يضر ولا ينفع ولا يغني عنكم شيئا بناء على أن السحر هو التخييل وقد قدمنا الكلام على السحر مستوفى في سورة طه في الكلام على قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى والظاهر أن معنا تسحرون هنا تخدعون بالشبه الباطلة فيذهب بعقولكم عن الحق كما يفعل بالمسحور والله تعالى أعلم وقوله افلا تذكرون قراه حفص عن عاصم وحمزه والكسائي بتخفيف الذال بحذف احدى التاءين والباقون بالتشديد لادغام احدى التاءين في الذال وقوله تعالى سيقولون لله جاء في هذه الآيات ثلاث مرات الأول سيقولون لله قل أفلا تذكرون وهذه اتفق جميع السبعة على قراءتها بلام الجر الداخلة على لفظ الجلالة لأنها جواب المجرور بلام الجر وهو قوله قل لمن الأرض ومن فيها فجواب لمن الأرض هو أن تقول لله وأما الثاني الذي هو سيقولون لله قل أفلا تتقون والثالث الذي هو قوله سيقولون لله قل فأنا تسحرون فقد قرأهما أبو عمر بحذف لام الجر ورفع الهاء من لفظ الجلالة والمعنى على قراءة أبي عمرو المذكورة واضح لا إشكال فيه لأن الظاهر في جواب من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أن تقول الله بالرفع أي رب ما ذكر هو الله وكذلك جواب قوله من بيده ملكوت كل شيء الآية فالظاهر في جوابه ايضا أي قال الله بالرفع أي الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله فقراءة أبي عمر جارية على الظاهر الذي لا إشكال فيه وقرأ الحرفين المذكورين غيره من السبعة بحرف الجر وخفض الهاء من لفظ الجلالة كالأول وفي هذه القراءة التي هي قراءة الجمهور سؤال معروف وهو ان يقال ما وجه الاتيان بلام الجر مع أن السؤال لا يستوجب الجواب بها لأن قول من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الظاهر أي قال في جوابه ربهم الله وإذا يشكل وجه الاتيان بلام الجر والجواب عن هذا السؤال معروف واضح لأن قوله تعالى من رب السماوات الآية وقوله من بيده ملكوت كل شيء فيه معنى من هو مالك السماوات والأرض والعرش وكل شيء فيحسن الجواب بأن يقال لله أي كل ذلك ملك لله ونظيره من كلام العرب قول الشاعر إذا قيل من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قلت لخالدي لأن قوله من رب المزالف فيه معنى من هو مالكها فحسن الجواب باللام أي هي لخالد والمزالف جمع مزلفة كمرحلة قال في القاموس هي كل قرية تكون بين البر والريف وجمعها مزالف أيها المستمع الكريم كان هذا مقدار لقائنا آمنوا أن يجمعنا بكم لقاء آخر قريب بإذن الله فحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته